أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزته وشقاق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 قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وانك كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم, على بعض ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر فاستغفر راكعه ربه فغثرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مأب يا داود إن جعلناك خليفةا في الأرض فاحكم بين, بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى